أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آفَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على امة واننا على اثارهم مقتدون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 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 أيَةٍ إِلاَّ يَأْكُبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَا هُمْ بِالعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أَلَيْسَ لي ملك مصر وهذه الْأَنْهَارُ تجري من تحتي أَفَلَا تبصرون أَمْ أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين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 فَرَمَا مَا آسَفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ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 لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فان مبرمون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون